فضل استاذ بطي اليوم سنبدأ في ما يتعلق بالمرحلة الأخيرة من يوم القيامة التي هي الجنة والنار فسيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن النار ثم ينتقل إلى الكلام على الجنة فقال بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ العلام عبد العزيز الديني رحمه الله عليه بمنظومته قياده الدرب المنفور في ذكر البعث والنشور والنار منزل أهل الكفر كلهم طباقها سبعه مسوده اللفل جهنم ولغى والحقم بينهما ثم السعير وكل الهول في سفر وترتا ذاك ثم هاويه يهوى بها ابدا سحقا لمعتقلي نعم هنا سيشرح الناظم في بيان ما يتعلق بالجنه بالنار عفوا ما يتعلق بالنار واهوالها وفي هذه الابيات ساذكر عده مسائل المساله الاولى وهي مساله مهمه عقديه أن عقيدة أهل السنة والجماعة في النار أنها مخلوقة موجودة لا تفنى أنها مخلوقة وهي موجودة الآن وأنها لا تفنى ودل على ذلك الادله الكثيرة من القرآن والسنة خالدين فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم يا اهل النار خلود بلا موت وقال الله سبحانه وتعالى عنها اعده للكافرين طيب المساله الثانيه ان النار ان النار في الحقيقه هي منزل اهل الكفر فهي اعدت لهم فهي اعدت لهم وهم مخلدون فيها لذلك قال الله سبحانه وتعالى اعدت للكافرين اما اهل المعاصي من اهل الايمان واهل الاسلام فان النار فيها عقاب لهم لمن شاء الله سبحانه وتعالى فيها عقاب لهم لمن شاء الله سبحانه وتعالى فهي ليست معد لهم أي ليسوا هم من أهلها الذين يخلدون فيها المسألة الثالثة أشار الناظم رحمه الله إلى أن الجنة عفوا إلى أن النار على سبع طبقات أو سبع دركات فهي على دركات وعلى طبقات سبعة وقد قال الله سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وجاء في حديث مرفوع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أترونها حمراء كناركم هذه لهي أشد سوادا من القار أترونها حمراء كناركم هذه لهي أشد سوادا من القار وذكر رحمه الله تعالى دركاتها واسم كل دركه فاولها او اعلاها التي هي جهنم جهنم وجهنم كما قال القرطبي عن اهل العلم هي اعلى الدركات وهي مختصه بالعصاه من امه محمد صلى الله عليه وسلم وهي مختصه بالعصاه من امه محمد صلى الله عليه وسلم وهي التي تخلو من أهلها وهذا جاء في حديث فتصفق الرياح أبوابها فأعلاها ماذا؟ جهنم التي هي مختصة بعصاه المسلمين وسيأتي عليها يوم تكون خالية لكن انتبهوا هذا اسمها الخاص لكن قد يطلق على جميع النار أو جميع ما يكون في يعني جميع هذه الأبواب أو جميع هذه الدركات قد يطلق عليه اسم جهنم فجهنم له معنيان معنى خاص ومعنى عام معنى خاص انها مختصه بالعصاه من اهل الاسلام ومعنى عام اي تشمل جميع النار ودركاتها ثانيا الدركه الثانيه لظى ومعنى اللظى الالتهاب التهاب النار التهبت النار قال الله سبحانه وتعالى كلا إنها لظى نزاعة للشوى ثم الذي يليها الحطمة لأنها تحطم ما تلقاه وما يلقى فيها قال سبحانه وتعالى كلا لينبذن في الحطمه ثم السعير والسعير اشتداد وقود النار قال سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وبعدها سقر وسقر التي هي شديدة الإحراق وتلوح بنارها قال تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ثم الجحيم وهي دركة عظيمة شديدة الحرارة وبرزت الجحيم للغاوين ثم آخرها وأسفلها الهاوية لأن الكفار يهوون يهون في قعرها قال تعالى فأمه هاويه نعم تفضل بطيء قال <تصفيق> رحمه الله ik wilde niet dat ik niet kon doen, نعم في هذه الأبيات بيان صفه أبواب النار وما فيها من عقوبات فالمسألة الأولى أبواب النار في كل باب من الأبواب السبعة عقوبات وشدائد عظيمة كبيرة كما قال تعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم وقال تعالى وقال تعالى حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها فلها ابواب والتفكر في عظم هذه الابواب وما فيها من عقوبات يجعل القلب يخاف أخرج ابن أبي الدنيا عن حشام بن حيان قال خرجنا حجاجا فنزلنا منزلا في بعض الطريق فقرأ رجل كان معنا هذه الآية لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم فسمعت امراه فقالت اعد رحمه الله فاعادها فقالت خلفت في البيت سبعه اعبيد اشهدك انهم احرار لكل باب إن انهم احرار لكل باب واحد يعني اعتقت هذا السبعه حتى تنجو من هذه الابواب كلها وقد بين اهل العلم أن هذه الأبواب بعضها كما قال الضحاك باب لليهود وباب للنصارى وباب للصابئين وباب للمجوس وباب للذين أشركوا وهم كفار العرب وباب للمنافقين وباب لأهل التوحيد فأهل التوحيد يرجى لهم ولا يرجى لأولئك ابدا فأهل التوحيد يرجى لهم ولا يرجى لأولئك أبدا وقال كعب لجهنم سبعة أبواب باب منها للحرورية اي للخوارج وقال عطاء الخرساني إن لجهنم سبعة أبواب إن لجهنم سبعة أبواب أشدها غماً وكرباً وحراً وأنتنها ريحاً للزنا، الذين ركبوا بعد العلم أي ركبوا هذه الفاحشة بعد العلم المسألة الثانية أن في النار ملائكة تعذب من دخل فيها بأنواع من العذاب والعقوبات وهي ملائكة شداد غلاظ كما قال سبحانه وتعالى عليها ملائكة غلاظ شداد فيهم شدة وطبيعتهم غليظة لا يأخذون من دخل النار بالرحمة أبدا وهذه الشدة وهذه الغلة في, تف في تركيبتهم وشكلهم وأفعالهم لهم مقامع مطارق من حديد يتربصون بأهل النار ويضربونهم بها كما قال سبحانه وتعالى ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا أي أهل النار منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريب يضربونهم على رؤوسهم ويسحبونهم بالسلاسل سحبا على وجوههم كما قال سبحانه وتعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم وقال سبحانه وتعالى ثم في سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه فيتعاملون معه باشد المعامله واقواها واقساها سحبا وجرا وضربا لانه هو الذي جنى على نفسه فما اطاع ربه المساله الثالثه ظلمه النار وشدتها فالنار سوداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد من القار سوادا فهي مظلمة شعثاء منظرها مكروه موحشة مخيفة محرقة شديدة الإحراق كما قال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وقال سبحانه وتعالى نزاعة للشوى تحرق كل شيء فيه معلمة شديدة الإيلام تصل حرارتها وألمها إلى القلب لهذا قال الله سبحانه وتعالى نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم معصدة مغلقة في عمد ممددة ما في مجال الخروج قال ثابت البناني رحمه الله في هذه الآية تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء ثم يقول لقد, لقد بلغ منهم العذاب أن يصل الإحراق وأنت تشعر أن يصل الإحراق في من دخلها وهو يشعر وقلبه ينحرق هذا عذاب شديد ثم يبكي بكاء رحمه الله تعالى وأشار المؤلف في آخر البيت إلى أنها لواحة للبشر أي أنها كما قال سبحانه وتعالى لواحة للبشر تحرق بشرة الإنسان وتلوح بجسده تلوح به لوحاً وترميه رميا تغلي به مثل القدر شفت لما تضع بعض الحب في ماء القدر كذا تلوح به فهذه من صفاتها وسيأتي كثيراً في الدرس القادم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجرنا من النار صلى الله على نبينا محمد